أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 وَماَا مِنْ دَبَةٍ فِي الأرضِ إللا علىى اللهَِّ رِزْبُهَا وَيعلَمُ مستْتَقََّّهَا وَمُسْتَوْودَهَاب كلُّم فيِي كِتابابِ مُبِين وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّماواتِ والأَرضَ فيِي سِتَّةِ أيامِ وَكَانَ عرُشُهُ على الم وَكَانَ شُهُ على المائِ يَبلَل وَكُمْ أَّكُم أَحْسًَا وَعملَلَ وَلإِن أُلْلتَئَِّكُم مَبَعثونَ مِن بَعدِ المَوْوت ل قُولًا الذيذينَ كَفَوا ل قُولًا الذيذينَ كَفَروا إِهَا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 وَلا إِنْ أَذَقنَإِسَانَ مِا رَحْمَةَثُ نَزَعْنهاَا مِنهُ إهُ لا أُوسُ كَفُور وَلا إِن أَذَقناهَُعمما أَبَعْدَ بَرَّ أَمَسَّدهُ ل يَقُولًا ل قُول النَّذَهَبَ السَّيئةُ عني إنِهُ لَفَحُم فَخُور.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 أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء أَمْ أم يقولون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 أَفَمَن كَان علىى بَينَةٍ مِْ ربِّهِ وَتْلُ شَاهد مِنْهُ مِنْ قبلِهِ كِتاب مسىَا كِتابُ مسااءِمَا موسى مَورحْمَ أُلائِكَ يُؤْمِنونَ بِ وَمَي يَكْفُر بهِه مِنْ الأأَقْزَابِ فَ النَّارُ مَوْوعد فَلَا تَكُ فيِي مِدَْة مِنه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 ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغوا لها عوجا وهم, وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما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 مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ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 وَمَا نَرَاكَ تَتَّبَعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن على عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأُمِّيَتْ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 وَصْنع الْ الفُلكَ بعَيلِناَا وَحنَ وَلَا تُقااطِ بِنِي فِيَّينَ غَلَوا إِهُ مُ رَقُون وَيَصْنَعُ الْ الفُلكَ وَكُل مَا مَبو عَلَيْهِ مَلَُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِروا مِنْه قَالَ إِنْ تَسْخَروا مِن فَإِنا نَنسْخَر مِنْ كُمْكمَا تَسْخَون.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 قُل نحْمِ فِيهَا مِنْ كٍُّ زَوْجَْنِثْ نَيْل وَأَهْلَكَ إِلَّا إِلاا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْ وَمَنْ آمًا وَمَا آمَنَ معَهُ إَِّا قَلل وَقَاغُكَبُ فيِيهَا بِسمْمِ اللهِ مَجْهَا وَمُرساَهَا إَِّ رَبّ لَ غَفُور الرحيِيم. هي تجري بهم في موج كالجبال ونادى, ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصبني من الماء وَلَا لَاعِصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَتْ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضِ الْمَاءُ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 إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي لي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَعَلَى رَبِّي إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 ذلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِهَا فَصَبِّرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا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 يُسن السَّم عَلَكُم مِدَ رورَ وََزِدَكُمْ قوة للَ قووتِكُمْ وَلا وَل تَتَوَّ مجرمِين قالَاوا ياهودُ مَا جن ببَلَةِ وَما نَحْن بتَارك وَما نَحنُ بتكعَهَتِنَاعَ قَلِكَ وَما نَحْنُ لك بمُؤمنين إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا, مما تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ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 وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَطْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِهَا وَإِلَى ثَمُودَ أَقَاهُمْ صَالِحًا وَلَا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ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 لَ يَا قَوْمِأَ رأيتٌ إن كُْتُ على بَنَةٍ مِروبّ من وَآتَالِي مِنْه رَحْمَا وَآتَالِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَيَ صُرونِي مِنَ اللهَّهِ إنصَيْيتُ فمَا تَزيدونَنيِي غَيرَ تَفْْسيد ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقالتتمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب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 قال سلام فما لبث أن جاء بعجر حنيذ فلما رأى أيديهم لا تَصِلُ إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لَا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي والدي وانا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لشيء عجيب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 قال لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ قالوا قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا إِنَّهُ نَصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مَسَوْمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس شياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أو أَن نَّفْعَلَ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأنت قال يا قَوْمِ أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى مَا أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله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 وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوذد المورود فأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء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 ذَلِكَ يَوومُم م جموعَُّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَومُم مشهودَ وَمانُوا أأَخْخرِرهُ إِلَّا لِأَجَِم مَدود يَومَ يَأتِ لا تَكََّمُ نَفْسٌ إِللاا بِدْنِه فمِنْهُم شَق وَسَعيدَ.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 فلَا تَكُ فيِي مِرِييَة مِماا يَعبُدُهَاُل مَا يَعبُدُونَ إِلاا كَمَا يَعْبُدُ أَبَاءُهُم مِنْ قَبلْ وَإَِّا لَم وَّوهم نَصْيبَهُم غَيْرَ مَنْ قُ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 استقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون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 وَتََّتْ كلَلمَةُ ربّكَ لأَملَ أن جَهََّمْ لأَملَ أن جَهَ النَّمَ مِنْ الجَّةِ وََّّاسِأَجمَعين وَكَُّ قُصّ عَلَْكَ مِنْ أَب إوسُ لِمُ ثَبّتُ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 وَلِلَّهِ غَائِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ